قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي ذكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفه الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبع من المثال والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أَنَّ الْمَثِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ